فضيلة الشيخ يحدث أن الحيض أو النفساء ينقطع دمها بعض الأيام ثم يقول فهل تحتسب أيام الانقطاع طهرا أم حيضا ونفاسا أقل مدة الحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها وأكثرها عشرة أيام عند الحنفية وخمسة عشر يوما عند غيرهم وغالبه ستة أو سبعة وأقل مدة النفاس لحظة وأكثره عند بعضهم ستون يوما وعند البعض الآخر أربعون وغالبه أربعون يوما وعند انقطاع الدم في أثناء الحيض أو النفاس هناك قولان للعلماء قول يطلق عليه اسم السحب أي سحب حكم الحيض والنفاس على مدة الانقطاع وهو قول الحنفية بصرف النظر عن قصر مدة الانقطاع وطولها وقول يطلق عليه اسم اللقط أي لقط أيام الطهر وعدم سحب حكم الحيض والنفاس عليها وهو قول الشافعية والمالكية إذا بلغت مدة الانقطاع خمسة عشر يوما أو زادت فتكون طهرى وما قبلها نفاس وما بعدها حيض فإن قلت مدة الانقطاع عن ذلك انسحب عليها حكم الحيض والنفاس كما يقول الحنفية والانقطاع في النفاس عند أحمد وأكثره أربعون يوما يعتبر طهرا وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره كان استحابة لا يجري عليها حكم الحيض والنفاس وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته كأن كانت عادتها ستة أيام فامتدت إلى ثمانية مثلا عند أبي حنيفة أو إلى ثلاثة عشر يوما عند غيره كان ذلك كله حيضا وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر مدته كان ذلك كله نفاشا هذا والدم الناشئ عن اللولب ليس حيضا والله أعلم